üstekim tenzilü'l rahim قَلْ قَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاكِهِمْ أَوْلَالًا فَهِيَ إِلَىٰ الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَوْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَلَى أَوَرَتَّهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واسارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين ولورين لهم مثلا اصحاب القريه إذ جاء أهل مرسلون، إذ أرسلنا إليهم مثنين، فكذبواهما، فعززنا بثالث، فقالوا إن إليكم مرسلون. "Galıma anıtım, illa beşer, mithlana şeyin, in anıtım illa tekhidibun. Galı in." لَمْ رُسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاهُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ Lâ illem tantahû lanercumenkum ve le yemessenkum minna azâbun elîm. Qâl tâîrukum ma'akum e izukirtum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 تدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يلقذون إني <سؤال> <إنني> إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون <تصفيق> <صفيق> وَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَكَادُونَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ minas samai wa ma kunna munzilin in kanat ya hasratan ala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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 تاعادك العرجن القديم، ل يوم بويلها أن تدرك القمر ول سابق وكل في فلك يسبحون.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 وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا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 فَاليَوْمَ لَا تُغْنِي النَّفْسُ شَيْئًا وَلَا تُذْهَبُ عَنْهَا إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَكِهُونَ Hüm ve azwâjuhum fi zilal Alal arayık muttakion Lهم fiha faakihetun ولهم ma yadda'oon Salaamun qawlamin rabbi وَمَن تَزَوَّى يَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبالا كثيرة، أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُعْدُونَ islam halıma bima kın təkfurun al-yıma nəxtim əla afvahı him və لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا وَلَا ولا يرجعون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 لِأَذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقَنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلتَ أَيْدِي نَا أَنْعَامًا لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا هَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ لا <تخذوا> خادم من دون الله الهه تلعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند فلا يحزن كقولهم إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُمْ خِصْمٌ مُبِينٌ وَضَرَبْنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ Gall meni ve hi aramim. Ül yüphi herlendi anşa her. Ölüm نَشْرَجُ لَكَ أَخْضَرَ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُغْدُونَ أَمَ لَيْسَ